أحسن الله ليكم وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل ما أفضل وقت لرمي الجمرات أي في أي ساعة رمي الجمرات بالنسبة, لي اليوم بالنسبة ليوم النحر الذي هو يوم العاشر من شارد الحجة فأفضل وقت لرميها ضحا. كما فعل ذلك نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد مر معنا ذلك ذكر الحديث بذلك من فعله صلى الله عليه وسلم وأما أيام التشريق الثلاثة فإنه صلى الله عليه وسلم لم يرمي في أي منها إلا بعد الزوال لم يرمي في أي منها إلا بعد الزوال نعم أحسن الله ليكم يقول إذا رأى المرء من نفسه تعبا بعد إنهاء الطواف وصلاة ركعتين فهل له أن يستريح لفترة قبل بدء السعي؟ نعم ليس عليه حرج في ذلك إذا طاف وأنهى طوافه وصلى ركعتين وشعر بإعياء أو تعب وجلس يستريح وقتا ويستعيد نشاطه ثم يأتي بالسعي فلا حرج عليه في ذلك حتى أيضا في السعي نفسه لو أن في أثناء السعي تعب وجلس قليلا يستريح يستعيد نشاطه ثم يواصل لا حرج عليه في ذلك نعم. أحسن الله ليكم يقول بعد رمي جمرة العقبة وذبح الهدي هل الحلق يكون في مين أن في مكة في محل الإقامة وإياهما أفضل. عيد. أحسن الله ليكم يقول بعد رمي جمرة العقبة وذبح الهدي هل الحلق يكون في ميناء أم في مكة في محل الإقامة وإيهما أفضل الحلق الأمر فيه واسع الأمر فيه واسع لكنه السنة أن يؤتى بها مرتبة أولا الرمي ثم النحر ثم الحلق الرمي ثم النحر ثم الحلق ويكون هذا الحلق في ميناء ويكون هذا الحلق في ميناء ثم يذهب إلى البيت وقد تحلل التحلل الأول له أن يتطيب وله أن يلبس ثيابه ويذهب ويطوف طواف الزيارة الذي مر معنا أنه ركن من أركان الحج والسائل ذكر في سؤاله هل الأفضل أن يؤديه في ميناء أو في مكة مكان إقامته ومكان إقامته ليس مكة الحاج مكان إقامته أيام آآ آآ يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة هو ميناء هذا مكان إقامته نعم أحسن الله ليكم يقول هل الذهاب يوم التروية إلى ميناء؟ الافضل ان يكون سيرا على الاقدام ام ركوبا في السياره الامر في ذلك واسع وسواء سار على قدمي او ركب سياره المهم ان يكون في منى من ضحى ذلك اليوم بحيث يصلي في منى يوم الترويه الظهر وال والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم بعد صلاه الفجر يذهب إلى عرفات أحسن الله ليكم يقول هل الضعفاء الذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج من مزدلفة إذا أدركوا جمرة العقبة بالليل هل يرمون الجمرات نعم نعم إذا وصل إلى الجمرة ليلا قبيلة الفجر فله أن يرمي الجمرة له رخصة في رمي الجمرة ليلا نعم أحسن الله ليكم يقول إذا أتى المرأة الحيض قبل طواف الإفاظة وتواصل معها أيام التشريق فماذا تفعل عليها أن تبقى حتى تطهر وإذا طهرت فتغتسل وتؤدي هذا الركن من أركان حجها وقد مر معنا الحديث في قصة صفية رضي الله عنها وقول النبي صلى الله عليه وسلم حابسة ناهي قيل إنها افاضت قال إذن أخرجوا فالطواف الذي هو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج والطهارة فيه شرط لا بد منها فتنتظر حتى تطهر ثم تغتسل وتذهب إلى المسجد الحرام لأداء هذا الركن من أركان حجها نعم. صلى الله عليه وسلم يقول في التتمة مع العلم أنها تسكن في بلد بعيد وقد تتعجل للسفر إذا كانت تسكن في بلد بعيد يتريث محرمها يتريث محرمها إلى أن تطهر وتؤدي حجها تاما لم يبقى عليها منه شيء والحديث واضح كما مر معنا أن نبينا صرات الله وسلامه عليه قال حابستنا هي بمعنى أن المرأة إن حاضت فإن تحبس من معها حتى تطهر وتؤدي آآ آآ هذا الطواف على طهارة لأن الطهارة شرط من شروط صحة الطواف نعم حسن الله عليكم يقول هل توجد أذكار في المشاعر ويوم النحر غير التلبية؟ وكذلك في أيام التشريق يكثر من ذكر الله عز وجل تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا فهذه الكلمات الأربع هي احب الكلمات إلى الله عز وجل يكثر من قراءة القرآن وأيضا يكثر من الدعاء عشية عرفة وفي المسعر الحرام بعد صلاة الفجر وبعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى في أيام التشريق يسن استقبال القبلة والإقبال على الله بالدعاء فهذه الأيام أيام دعاء وذكر لله سبحانه وتعالى وليس هناك أذكار معينة إلا أشياء وردت في السنة مثل ما أشار إليه السائل التلبية ومثل التهليل في الاكثار من لا إله إلا الله في يوم عرفه كما قال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أحسن الله ليكم يقول ما حكم من طاف أو سعى ومعه شخص آخر محمول على عربة فهل يحسب السعي لفرد واحد ام للاثنين معا في يحسب السعي للفردين ولا يضر كونه يدفع بالعربة او يحمله كان يكون معه طفل حج به وكان يحمله وقت الطواف لا يضره ولا يزم ان يطوف مرة اخرى عن نفسه بل الطواف يكون للحامل والمحمول للدافع والمدفوع نام أحسن عليكم يقول هل تجب الأضحية على الحاج الأضحية هذا عمل يكون في البلدان لا علاقة له بالحج والذي يكون في الحج هو هدي التمتع وهدي التمتع هو ذبيحة تذبح في مكة شكرا لله سبحانه وتعالى على منة التيسير لأداء حج وعمرة في سفرة واحدة كما قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمسيسر من الهدي أما الأضحية فإنها تذبح في البلد يذبحها الإنسان عنه وعن أهل بيته في بلده يطعمون منها ويهدون ويطعمون الفقراء والمحتاجين نعم أحسن الله ليكم يقول هل للحائض أن تأتي بالسعود وهذه من من الله سبحانه وتعالى أن جعل لأهل البلدان هذه المشاركة لحجاج بيت الله الحرام في هذا العمل فالحجاج يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة ينحرون ويذبحون الهدايا والمسلمون في بلدانهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى في الأيام نفسها بذبح الضحايا أحسن الله ليكم يقول هل للحائذ أن تأتي بالسعي دون طواف القدوم ليسقط عنها سعي الحج السعي يكون بعد الطواف السعي يكون بعد الطواف فهي تنتظر حتى تطهر ثم تذهب وتطوف وتأتي بالسعي بعده نعم. أحسن الله ليكم يقول ماذا عليه من أخذ من شعره بعض الشعيرات وهو لا يدري بالحكم أخذوا بعض الشعيرات لا يتحقق به التحلل أخذ بعض الشعيرات قليل من الطرف وقليل من الطرف الآخر لا يحصل به التحلل وإنما التحلل بالحلق أو التقصير كما مر معنا في الآية الكريمة محلقين رؤوسكم ومقصرين نعم أحسن الله ليكم يقول هل هناك حج أكبر وحج أصغر وما الفرق بينهما لا أدري آه آه الآن لا أدري تحديدا لكن الحج الأكبر إن كان يراد به الحج والأصغر يراد به العمرة لكن لا ليس في ذهني الآن شيء في ذلك يعني التفريق بين حج أكبر أو حج أصغر نعم. أحسن الله ليكم يقول ما هي أحب الأعمال إلى الله قبل يوم التروية أهي الطواف أم حضور حلق العلم قبل يوم التروية من الأمور المهمة التي ينبغي على الحاج أن يعتني بها عناية دقيقة أن يحرص على ضبط الأعمال أعمال الحج وأعمال و وأركانه وواجباته ومستحباته حتى يأتي بهذه الأعمال تامة وافية حتى يأتي بالأعمال تامة وافية فيحرص على التفقه وإذا كانت ثمة حلق علم ومجالس علم تبين فيها هذه الأحكام فإن عليه أن يحرص على حضورها والاستفادة منها فإن هذا مدعاة بإذن الله تبارك وتعالى لأداء هذه العبادة على بصيرة ومن عبد الله تبارك وتعالى على بصيرة فإنه أحرى بإذن الله أن يوفق للسداد أو المقاربة وأما من عبد الله على غير بصيرة فإنه حري بكثرة الأخطاء وتعدد المخالفات ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يصلح لنا شأننا كله وان لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا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 ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعادك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا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 واسر سخيمه صدورنا اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاته امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم انا نسالك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبانك انت الله لا اله الا انت يا قوي يا متين يا حي يا قيوم ان تنصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان